فأوجس في نفسي قفا موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقى في يمينك القفمة صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى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 وَلَا أُصَلِّدَنَّكُمْ فِي جُذوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ لَنَا إِنَّكَ قَاضِي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 إنه من يأتي ربّه مجرّما فإن له جهنّم فإن له جهنّم لا يموت فيها ولا يحيى إنه من يأتي ربّه مجرّما فإن له جهنّم فإن له جهنّم لَا يموت فيها ولا ومن ياته مؤمنا قد عني للصالحات فاولائك فاولائك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى